حول قول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر قال أثابه الله اتفقوا على أن رأس مال الإنسان في حياته هو عمره كلف باعماله في فترة وجوده في الدنيا فهي له كالسوق فإن أعمله في خير ربح وإن أعمله في شر خسر ويدل لهذا المعنى قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقوله هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله الآية وفي الحديث عند مسلم الطهور شطر الإيمان وفي آخره كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها مما يؤكد أن رأس مال الإنسان إنما هو عمره ولأهمية هذا العمر جاء قسيم الرسالة والنذارة في قول الله جل وعلا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وعلى هذا قالوا إن الله تعالى أرسل رسوله بالهدى وهدى كل إنسان النجدين وجعل لكل إنسان منزلة في الجنة ومنزلة في النار فمن آمن وعمل صالحا كان مآله إلى منزلة الجنة وسلم من منزلة النار ومن كفر كان مآله إلى منزلة النار وترك منزلة الجنة كما جاء في حديث القبر أنه أول ما يدخل في قبره إن كان مؤمنا يفتح له باب إلى النار ويقال له ذاك مقعدك من النار لو لم تؤمن ثم يقفل عنه ويفتح له باب إلى الجنة ويقال له هذا منزلك يوم تقوم الساعة فيقول رب أقم الساعة وإن كان كافرا فعلى العكس من ذلك تماما فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أخذ كل منزلته فيها وتبقى منازل أهل النار في الجنة خالية فيتوارثها أهل الجنة وتبقى منازل أهل الجنة في النار خالية فتوزع على أهل النار وهنا يظهر الخسران المبين لأن من ترك منزلة في الجنة وذهب إلى منزلة في النار فهو بلا شك خاسر وإذا ترك منزلته في الجنة لغيره وأخذ هو بدلا منها منزلة غيره في النار كان ذلك هو الخسران المبين نعوذ بالله من ذلك أما في غير الكافر وفي عموم المسلمين فإن الخسران في التفريط بحيث لو دخل الجنة ولم ينال أعلى الدرجات فإنه يحس بالخسران في الوقت الذي فرط فيه ولم ينافس في فعل الخير لينال أعلى الدرجات فهذه السورة حقا دافع لكل فرد إلى الجد والعمل المربح ودرجات الجنة رفيعة ومنازلها عالية مهما بذل العبد من جهد فإن أمامه مجال للكسب والربح نسأل الله التوفيق والفلاح وقد قالوا لا يخرج إنسان من الدنيا إلا حزينا. فإن كان مسيئا فعلى إساءته وإن كان محسنا فعلى تقصيره وقد يشهد لهذا المعنى قول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون فالخوف من المستقبل أمامهم والحزن على الماضي خلفهم والله تعالى أعلم ويبين خطر هذه المسألة أن الإنسان إذا كان في آخر عمره وشعر بأيامه المعدودة وساعاته المحدودة وأراد زيادة يوم واحد فيها يتزود منها أو ساعة وجيزة يستدرك بعضا مما فاته لم يستطع لذلك سبيلا فيشعر بالأسى والحزن على الأيام والليالي والشهور والسنين التي ضاعت عليه في غير كسب ولا فائدة وكان من الممكن أن تكون مربحة له وفي الحديث الصحيح نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس أي أنهما يمضيان لا يغتنمهما في أوجه الكسب المكتملة فيفوتان عليه دون عوض يذكر فيكون مغبونا في ذلك ثم يندم ولا تحين مندم كما قال الشاعر بدلت بالجمة راسا ازعرا وبالثنايا الواضحات الدردرا كما اشترى المسلم إذ تنصرا قال المؤلف أذابه الله تنبيه في سورة التكاثر تقبيح التلهي بالتكاثر بالمال والولد ونحوه ثم الإشعار بأن سببه الجهل لأنهم لو كانوا يعلمون علم اليقين لما ألهاهم ذلك حتى يباغتهم الموت وهنا إشعار أيضا بأن سبب هذا الخسران الذي يقع الإنسان فيه هو الجهل الذي يجر إلى الكفر والتمادي في الباطل ويساعد على هذا قسوة القلب وطول الأمل نسأل الله العافية والسلامة كما قال تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسق أيها المستمعون الكرام حسبنا من هذا اللقاء ما قد سلف وحيث لم تزل لحديث المؤلف بقية فسنأتي عليها في لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته